اصبر على ما يقولون وابكر عبدنا داود بالأيد إنه أغواب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 لا بعض الا الذين امنوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقلل ما هم وظن داوود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفا وحسن مآب